السؤال رقم اثنين ألف وفرمل با أستعمل السبيل الأيمن جيم وحافظ على نفس السرعة وعيد ألف وفرمل با أستعمل السبيل الأيمن جيم وحافظ على نفس السرعة